بسم الله الرحمن الرحيم صدى بن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام تقدم الرقية الشرعية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفيحون. بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا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 في الرياح وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع عرشه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عَنَّا وارفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف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 وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ نَّعْمَ بِرَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَظَنُّوا أَنَّ سَيُغْفَرُ لَنَا بَعْدَ إِذْ وهب لنا من رحمة إِنَّكَ أن الرهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخيف المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا شهي و اولى اكرم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله لا اله الا هو ان لا العلم و اولى لا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أمتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدبناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب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 ومال الظالمين من أنصار لقد كفروا الذين قالوا إن الله ثلاث وَمَا مِن إلَه مِلَّا إلَهُ وَاحِدٌ وَإِلَّا مِن تَهُوَ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم فالمسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبره الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنة ومأوى النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إلهه وَإِلَّا لم تَهُوَ عَمَّا يَقُولُونَ ليمسن الذين الَّذِينَ كَفَرُوا عذاب يَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلى الله ويستغفرونه والله غفرون رحيم اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ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 إِلَّا الَّذِي مَا لَهُ يَمْلِكُنَّ وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ من بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَيَهُ الْنَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ تَارِفُ ثَلَاثَةَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِ لا يمسن الذين كفروا، لا يمسن الذين كفروا منهم عذارٌ عظيم. أ فلا إلى الله ويستغفرون، والله غفور رحيم.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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم فوربك لنحشرنهم والشاقين ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا ثم أَيُّهُمْ من كل شيعه أَيُّهُمْ اشد على, على الرحمن عفيا ثم لنحن أَعْلَمُ بالذين هم اولى بها صليا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مُجْتَمِعِينَ ثُمَّ لَنَنفِيَ عَنْ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِثِيًّا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بهاصريا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنحضرنهم حول أشدُّ على الرحمن أيهم على الرحمن عفية فمَنَنحن بسم الله الرحمن الرحيم أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ لَا هُنَاكَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا حسابه عند ربه إنه لا يفلح وَقُرَّب رَبِّي وَاغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ كَرِيمٌ وَمَن إله آخر لا برهان له به فإنما, فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحا وأنت خير الراحمين أفحتبتم أنما خَلَقْنَاكُمْ عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وَمَن يَدُعُ مَعَ اللَّهِ إلها آخر لَا إلَهَ أَنَا لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا, فإنما حِسَابُهُ عند ربه لا يفلح الكافرون، وَقُرْرَضْ فِي الرَّحْمَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِ فَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدَهُ وَأَنْكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ هو رب العرش الكريم، ومن يدعوا مع الله لا آخر، لا بُرْهَانَ له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وَقُرْرَ رَبِّ فِرْرَحًا وَأَنْتَ خَيْرُ الراحل.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 سبه عين ربي إنه لا يفلح الكافرون وقُرِّبَ فِي الرحم وأنت خير الرحمين أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدًا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما, فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن ودعوا مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما, فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا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 ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقون طعام الأزلين في في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإذ فبرق متقابلون لو تتألؤا ووضعهم عذاب الجحيم طبعا الرب ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسترناه بالذالك لعلهم يتذكرون فارتفق إنهم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 لَمْ يَعْلَمْكَ كَابَلُوا أُذِلَّ مِنْ بَعْدِ مُوسَى أُذِلَّ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَينَ يَدَيْهِ يَهْدِيهِ إلَى الحَقِّ وإلى طريق مُسْتَقِيمٍ يَا قومنا أجيبوا دَاعِيَ اللَّهِ به يغفر لَكُمْ من يوجركم من عذاب اليم ومن لا يجبر داعي الله فليس بمعجز في الارض فليس بمعجز في الارض وليس له من ذوله اولياء لم فَلَمَّا القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلنا قضي ولا قوم مذلين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتاب نزل من بعد موسى صدقا لما بين يديه يهدين الحق وإلى طريق مستقيم يا قوبنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بموجب في الارض, فليس بموجب في الأرض وليس له من دونه أولياء سمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قبِيَّ وَلَمْ إلَى قُومٍ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قُومَ إِنَّنَا سَمِعْنَا كِتَابًا أنزل من بَعْدِ مُوسَى فَإِنَّ مَا بَيْنَ يَدَيَّ يَمْضِي إِلَى وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا طَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لكم مِنْ ذُنُوبِكُمْ ويجركم مِنْ عَذَابٍ أليم ومن لا يجيب دَاعِيَ الله فليس بمجيب في الارض فَلَيْسَ بمجيب في الْأَرْضِ وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن ذباتم ان تنفذ ان تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فباي الاء لآلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا, خاشعا متصدعا من خشية الله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 وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه السمع نفر من الجن فقالوا, فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد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 وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأما لمسنا السماء فوجدناها مليئة حرسا شديدا وشربا قاعد للسم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رفدا لا ندري أشرهم أريد بمن في أرض أم بهم ربهم رشدا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها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 بسم الله الرحمن الرحيم قل له والله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كف ون أحد قل له والله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كف ون قله الله أحد الله الصمد يرد يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يقول له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يقول له كفوا قل هو الله أحد الله الصمد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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسب إذا حساد قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غَاسِقٍ إِذَا وقاب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسب إِذَا حساد قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسب إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقاد ومن شر النفاثات في العقد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 من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسب إذا حساب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب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 ومن شر النفاتات في الْعُقَدِ ومن شر حاسد إِذَا حساد بسم الله الرحمن الرحيم قل أَعُوذُ برب الناس ملك الناس إِلَهِ الناس من شر الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل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 129. انا اقل منك مالا وولدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله 121. <تشفتاوب> <تك> انتظري انا اقل منك مالا وولدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء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 فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أطل منك له وولدا بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إن وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبطالهم لما سمعوا ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين وإن الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا